كيف تحاورهم كيف تناقشهم ما هي أبرز العلامات والصفات في هذه المرحلة حقيقة هو موضوع مهم وواسع ومتشعب لكن سنحاول بإذن الله أن نجعل من القلادة ما أحاط بالعنق فحسبك به فمرحبا بكم في برنامجنا مسافرون يسعدني وجودكم معنا <تصفيق> السلام عليكم الله وبركاته والله المراهقين ولا اللي بيننا اكبر من كذا يعني لا عايد اي شيء انت مراها كناصر ضاري ما بعد ما بعد كبر طبعا سبحان الله هذه الايه تصور حياه الانسان عموما يعني الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف وفعلا تجده ضعيفا لا يعتمد على نفسه اذا كان صغيرا يعني ربما لو أهملته أمه لم تطعمه أو, أو, أو تسقيه من, من لبنها أو كذا مات في مكانه ما يستطيع يدبر نفسه حتى لو لو الحليب جنبه لا يستطيع ضع خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة يبدأ يقوى يدبر نفسه ربما أمه لو نايمة الولد يفتح الثلاجة ويأخذ الطعام يدبر نفسه ثم تبدأ هذه القوة في الشدة يصل إلى مرحلة المراهقة يتقدم بعدها ثم سبحان الله يبدأ يذبل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 أهم المراحل التي يعيشها الإنسان وإذا نظرت في كثير من الشباب أو ايضا البنات تجد أن بداية يعني انطحة تعبير القرارات الحقيقية في حياتهم أنه مثلا يلتزم بالدين ويستقيم عليه ويصير مطوع يعني ومتمسك غالبا في المرحلة أبو 16 أبو 15 أبو 18 كده وربما أيضا تصل أحيانا للعشرين والواحد وعشرين أو أحيانا ربما القرارات في انه يخرب ولا يدشر ولا يغازل ولا اي شيء من هالأشياء تجد انه ايضا في هالمرحلة هذه ذكروا ان هذه المرحلة هي مرحلة نمو جسمي وعقلي ونفسي مع كلة خبرة في التعامل مع الحياة هو يدفع تعامل مع الحياة وهو لا يزال خبرة الان ليست كثيرة يقولون يا شباب ان المرحلة هي ثلاث المراهقة هي ثلاث مراحل بعضهم تكون معه مبكرة وبعضهم متوسط وبعضهم متأخرة ركز معنا يا عصرانك <تس> <تصفيق> الموضوع مهم لك المراهقة <تصفيق> <تصفيق> شيء المرحلة المبكرة من سن 12 إلى 15 ما تلاحظ؟ كانت مراهقة قبل من ثمان <تصفيق> <تصفيق> فعلا تجد أبو 12 سنة وأبو 13 سنة لا يزال أبو 12 سنة وبالزقارة وداشر وربما يسرق سيارة والده ولا يتضارب دائم عند المدرسة ويسرق من البيت حركات مراهقين وهو عمره 12 لكن هذه مراهقة مبكرة وغالبا ما بين 12 الى 15 بعضهم لا مراهقة تبدأ بعد 15 أي. يعني ربما ترى ممكن يبلغه عمره 12 او 13 لكن في الغالب يبلغون في 15 ما بين 15 الى 18 هذه ايضا فترة مراهقة متوسطة وفي الغالب ان الذين يراهقون في هالمرحلة هم اكثر يعني أكثر <تصفيق> يعني غالباً اللي يراهق أبو ثلاثة عشر أقل من غيره لكن من الخمسة عشر إلى الثمنة عشر في الغرب هي المرحلة الأكثر اللي يراهقون فيها بعضهم تتأخر مراهقته تلقى حبيب ولطيف وكذا إذا تعدى الثمنة عشر إلى واحد وعشرين تبدأ المراهقة يبدأ ينتبه لنفسه تخرج يعني بعضهم تجد ان من أولى متوسط ثاني متوسط تبدأ عندها الحركات هذا مراهقة مبكرة بعضهم من أولى ثانوي أبو 15-13 بعضهم لا يتخرج من الثانوي وحبيبه لطيف لكن إذا خلص الثانوي بدأت المراهقة عنده بدأ يسوي حركات و... ويثور على التقاليد كما سيأتي معنا الكلام عن صفاتهم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن يعني التعامل مع الشباب فتره فترة المراهقة وبالمناسبة أكثر الصحابة الذين يعني دخلوا في الإسلام كانوا مرحلة شباب أو قل مرحلة مراهقة <تصفيق> يعني كانوا أبو 18 وابو 19 وابو 20 وواحد وعشرين في هذه المرحلة هم أكثر الشباب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا كان عمره 40 سنة كان عمره 40 سنة لما <تصفيق> لما يعني نبع النبوة ونزل عليه الوحي والذين معه كان يعني أبو بكر عمره 42 عمر عمره ستة وعشرين علي رضي الله عنه عنهم جميعا كان أصغر من ذلك بكثير قل مثل ذلك لما تأتي عند مثلا طلحة الزبير سعد بن عباده إلى اخره كلهم كانوا مرحلة شباب ترى أكثر الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا هم في المراحل أما الذين تعدوا الستين والسبعين تعال عند مثلا أميها بن خلاف تعال عند الشيبان الكبار هذول هذول ما قبل الدعاء سبحان الله إفعلنهم قفل بحي. الراس بحيث أنه لم يقبل الإسلام أبدا ولا يدخل فيه هذه المرحلة طبعا التي يعني يعيشها الإنسان ذكرها الله تعرف القرآن قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم إذا رب العالمين فرق ما بين دخول الطفل على والديه وهو صغير ودخوله عليهما وهو, وهو كبير يعني وهو صغير تجد انه يدخل على امه وابيهم على اي حال ربما ما يستوعب ذلك صحيح لكن إذا إذا إذا بلغ الحلم لا بدا يفهم وبدا يستوعب هذه حركات امي وابوي ومدرسه هنا يكون فيه شارة حمراء يعني دي. يا ولدي إذا شفت الباب مقفل معناه ما تدخل <تسأشف> حصلها في تضره زي ولا تحصلها في تضره ولا الجرس الجرد <تسأش> كصله إيه ولا تكسل الباب وتريح نفسك أهم شيء إنه يعني إن الآية وضحت إنه إذا كان طفل بعدين بلغ الحلم إكرام خصوصية أحسنت إذا اختلفت الأحكام يا ربي إيه لأن صار مراهق الآن ما دام إنه بلغ الحلم معناه صار مراهق الآباء طبعا يعني ينزعجون من المراهقة ويعتبرونها يعني مشكلة كبيرة حرجة وذلك لأن الولد يبدأ يظهر عنده عدة تصرفات منها ان الولد تبدأ مطالبه المالية تزيد يعني في السابق تعطيه مثلا عشرين ريال وماشي حاله ويجيك بعد ثلاث أيام اربع أيام يبقى خلصت الآن لا تعطيه المئة ريال يجيك بكره يقول خلصت يا ولدي وين خلصت نحن نكسر, نكسر ذهب وفضة من الجبال يا ولدي أنا قاعد أتعب وأجمع الفلوس يا ولدي خف الله استقل الله في نفسك حرام عليك أحفظ فلوسنا وتلقى يبدأ يصرف صرف كبير جدا تسوون أكل في البيت بعدين ما أبغى أكل مواجه. ثم تدري جاي مطعم. نصل. ما تدري إلا جاي مطعم ما تدري إلا هذا عند الباب العامل يطق الجرس ولا طلبية أكل من قبل شوية ولدي تقول إني شبعان صح. صح. صح. وين الجوع هذا؟ هجم عليك فجأة. لذلك تجد الآباء إذا رأوا هالمطاعم ما هم زيه ولا غير يعني. آه. أنا إذا شفت هالال اتصل نصله للتوصيل السريع. نرفز. <تصفيق> يقولي ولدي يا ولدي أنت لسه في شقة عزاب انت ولدي في بيت عندك أمك وعندك الخادمة وعندك خواتك يعني وعندك المطبخ ياكل. افتح <تصفيق> الثلاجة وكل زي ما تبي. فغالبا أخرب عليهم لأن هذولاك إذا أنت طلبت وبعدين ما اخذت الطلب. يحذفون اسمك أضم معاد صرت تتصل يقولون لا أنت جابون لعاب فأنا خربت أكثر مرات على المطاعم لكن رحيت اشتركوا من جديد فتجد المطالب المالية تبدأ تكثر تجد أيضا المراهق عنده رغبة في عدم الالتزام بقيم المجتمع مثلا معزومين على عشاء انتوياف تقول يا الله يا ولدي البس ثوبك وغترتك وعقالك لا بروح في يولد ما يصلح ولدي هذا عشر اسمي وفيه اعمى مكهرك عاجبك روق كذا ولا انا البس اللي ابغاه أنا ماني مفصخ ولدي بس ما عنده التزام بقيم المجتمع <تصفيق> التحرر من التحرر من هذه رغبه في انه ما يلتزم بها أبدا او تقول له مثلا طيب يا ولدي عندنا ضيوف تعال اليوم ترى لازم انت تصب القهوه ولازم ثم الدورة دق على جواله ما هو موجود ما يرد عليك <تصفيق> اي ما عنده التزام بقيم المجتمع التي يلتزم بها الكبار وبالتالي هذا يسبب مشكلة الأب، صح؟ أنتم معي؟ تفتخر فيه إنه لذك وكذا، و... وبعدها تتورّر ان... والناس يسألونك وين فلان؟ والله فلان، وإيش تقول؟ وين فلان؟ ساعات تورّر. إيه أو أحيانًا تلقى عندك ضيوف ما تدري إلا دخل الحمام وجلس ساعة يوردي ما شاء الله يعني ما جاء اليوم التنظف والتروش إلا لما جا. <تصحير> <النظف. تصحير> <تصحير> <تصحير> <تصحير> يوم يوم جا طب القهوة، يوم يوم جا طب وكذلك تجد أنه يعني أحيانًا عند المراهق يكون عنده نوع من الفوضوية. تدخل غرفته تلقى الثوب مرمي هنا طيب يا ولدي في شماعه لما الثوب بدل ما ترمي على الأرض القه على الشماعه تلقى الثوب مرمي هنا كتبه الصبح يلا يا فلان قم جم وين جمع كتبك وين حطيت الدفتر دفتر وين اللي أمس اللي أنا جبته يا نسيت كتابي في السيارة أمس مع خويي اللي وصلني يا ولدي طيب ألبس اعقالي ما ادري وين ولا ترقص سيارتك فوضويه ما ما تحس انك يعني مع انسان مرتب واحيانا يصل إلى مرحلة قلة الأدب في التعامل مع الناس التعامل مع والديه حالة تعامل... نادرة إن شاء الله هذه حالات نادرة والله الحمد لكن تجد أنها عند بعض المراهقين هذه يسبب مشكلة لل... لل... <تصفيق> للوالدين أيضا أحيانا تجد جنوحه وذهابه إلى بعض العادات السيئة تبدأ تشم في ريحة تقاير دخان إن كان في البلدان اللي فيها مثلا سينما ومراقص وكذا وينك ولدي والله أنا عند صاحبي ولا أنا مدري إيش وخلال الولد طلق رايح طلق السينما وتسمع الطقطقة <تصفيق> ما شاء الله عاد راطر زين ال أو مثلاً في مرقص ولا في مدري إيش ولا مشاكل كل يوم ما تدري إلا تتصلوا بك الشرطة والله ولدك انبحط بالسيارة ولا متضارب مع أحد ولا يسبب للأب مع الأسف يعني إحراجات كثيرة طبعا مشكلة يعني المراهقين أحيانا أن بعض الآباء لا يضع ابنه المراهق في المكان المناسب. صحيح. الابن المراهق هو عند تنازع بين ثلاثة أشياء. تتنازع أحيانا بعض صفات الطفولة اللي لا تزال باقية فيه. طيب واللي هو عدم تحمل مسؤولية والنتوك الصغير ولا تزال تتنازع هذه وتتنازع صفات الرجلة. انكبر المطالب الرجال بال... ايه مطالبات بالالتزام بقيم المجتمع وان يا رجال بطريقه و... عندك بيت وعندك كذا وتتنازع ايضا شيء في النصف وهو لذات الحياة الجديدة هن الاقبال عليه الاقبال عليه ولسه بالغ وبالتالي الولد يبغى يستمتع يبغى يروح يبغى يجي ما عنده استعداد فهي صراع قيم الطفولة تتنازع الرجولة اللي لازم نصير رجال فتجد ان احيانا جرت صفات اطفال تقول انت بدر انت ما كبرت هذه تكون نوازع الطفولة وأحيانا تلقى رجال والله بيض الله وجهك والله يا اليوم عجبتني ما شاء الله عليك تمسك معاه يرجع لل... حالة معيك <تصفيق> <يروح> لل... <تصفيق> تلقى ثلاثة نحا ويروح للثالث أي والثالث تلقاه ما تدري إلا خرب ولا سوى شيء يا ابني أنت الآن يعني لست رجلا يعتمد عليك ولست طفلا نعذرك في أخطاعك أنت إيش حدد بالضبط هذا هو المراهقة طبعا بلمناسبة المراهقة يعني هو يعني مقاربة الشيء دون الوقوع فيه مثل مثلا يقال مثلا هل مات فلان فيقال والله راهق على الموت يعني هذا اقترب من الموت تقول مثلا ها وصلت الرياض يقول والله راهقت راهقت يعني اقتربت هذا معناها في اللواء فهو الآن مراهق هو اللي صار رجال وله اللي صار اللي طفل يا ولدي شوارك في الضبط لذلك سبحان الله يعني تشعر احيانا أن ابنك في هذه المرحلة فعلاً يحتاج إلى نوع معين من ال التعامل هاي أحمد. صرت أنك واحد من المراهقين يعني. مدافع <تصفيق> عن م المر... مدافع إن إحنا مرايقين ولا... مع إن تعدينا المرحلة هذه ولكن إحنا أقرب لها. هي. أنا أضع اللوم عليكم أنتم الآباء. إيوه. ليش؟ لأنه احنا في المرحلة هذه مثل ما قلت أنت ما زالت فينا كانت نزعة الطفولة وإذن المطاردة بالرجولة والتمتع بالحياة. مم. فأنتم تضغطون أحياناً بي تعرفون إن الآن في مرحلة مراهقة فتقومون مم. تضغطون علينا بعدها الضغوطات. تجعل ان الواحد يتنرفز يعني خلاص ينفجر أنا خليني استمتع شوية اصبر عليه وفي نفس الوقت اعرف كيف يتعامل معي م. للأسف يا ابو عبد الرحمن ان فيه اباك كثيرين ما عندهم ثقافة كيف انه يتعامل مع المراهق فتلاقيه يعاني ويتذمر من ولده دائما وهي المسألة بسيطة جدا مجرد تعامل بسيط والله العظيم تلاقي ولدك على قولتهم عليه هناك طيب علمني كيف كيف اتعامل انا عندي ابناء مراهقين كيف اتعامل شو العاد هي لانه تختلف انا حسب البيئة اللي اللي اللي حولك يعني مثلا أنا لما, أنا لما, تقول لما تقول احمد ولدك يا ابني احنا عندنا نظام في البيت الساعة عشر بالليل معناها الكل موجود هم يجي الولد عشر يا الله كيف حالك يا أبو ما تدري إلا طلع ما جاك لا ثنتين بالليل ماذا تفعل؟ وقت التحضير حقه. أي وقت التحضير يجي يحضر ويطلع المرحلة هذه لأنه هو انتقل مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة. طيب أنتش بتسوي لما ولدك كده ما يجي إلا ثنتين في الليل ماذا تفعل؟ لو أنت مكان الأب المراهق ماذا ستفعل؟ تدق عليه جوالهم قف ما أدري هو حي هو ميت هو متضارب مع أحد. لم يقبض <تصفيق> جوال. <تصفيق> طيب ترسل له ايميل لما يقول لك انا والله يا بوي أنا اليوم مع صاحبي عبد الله يدري اني كنت مع عبد الله هذا ما في مشكلة وليس مع عبد الله مع زيد وعبيد والناس أي, اي انت انت وصلت لمرحله أنك تقعد تأمر لا تمشي مع, ولا تمشي مع فلان لا تمشي مع لا تمشي مع فلان خليت يكذب عليك فكذا انا والله هذه هذا انا صد مريت بالمرحلة هذه في احيانا كان في أسماء تفرض اني لا أمشي معها طيب, طيب أنا جالس سؤال ليش يمنعونك يا أحمد لا تمشي معه عاد يمكنهم لهم نظرة يمكن إيش أنا إيش أنا يمكن أنا يوم كبرت حسيت وقتها النظرة لكن أنا في المرحلة هذه مقتنع بأن يعني هذولا ما فيهم شيء وكويسين أخويا يحق في غالبا غالبًا الأب يمنع ولده لا يمشي مع أشخاص معينين تكون في أولائك الأشخاص صفات إذا الولد صاحبهم بديت أثر بها. يعني ما في ولد طلع من بطن أمه وهو يدخن مثلاً ما في واحد طلع من بطن أمه وهو مثلا رأى صاحب دواره ولا فشل في دراسته او شيء او ترك صلاه أو نحو ذلك لكن احيانا الأب إذا رأى الولد بدأ يخرب عرف إنه صاحب فلان وفلان يقول يا ولدي هذا يعني عن المرء لا تسأل وسأل عن خليلي المرء على ديني خليله لا تمشي مع حدثني هذول يخربونك من حق الأب يا أخي أنه يعني أن يطالب بذلك بصفة انك واحد من المراهقين لا المشكلة أن لما تبي تصرف على شخص ما تيجي تقوله لا اسمه ال ال صار طريقة غير مباشر غير بدون ما تتصادم مع في طريقة ثانية تقدر تقول تخليه إنه ينسحب منه مثلا تجيب له شوفه أحد من عيال عمه من أقاربه من اللي, اللي دام مقرب معه ويمشي معه تخيل من الجو هم اثنين ذاري تحاول تتخيله بجو صدقني هو ينسحب من خليه سافر بعيد عنها اشغلها بشيء مفيد لها ابعدها عن الجو اللي هو قاعد معه عرفت هي أنا هي لها جو, المو... جو, جو المراهقه هي لها جو مراهقه لكن في طيب متابعه طيب إذا, اذا كنت انت تختار له صحبة معينة وتقول له مثلا فلان امشي مع فلان امشي معه زي ما قلت انت لا الان انا ما انا ما معه بدك غير مباشره خليه تقول له امشي معه كذا <تصفيق> لا <لسا مباشرة>. <تصفيق> لا مو <تصفيق> مباشره لا يعني <تصفيق> ممكن الشخص الفلاني اصير اعزمه انه هو يصير تعال بيتي شوف فلان اللي إذا اجت تجمع في مكان نحاول نهيأ لهم الجو من ناحية المادة من, تكون فيها يعني أسحب من هذا تكون في عين مراقبة. يعني وأصحابه من هذاك الشيء بدون ما اتصادم معه ونتواجه مشاكل وطلبات بيربيرين. أنا نظرة لو كان مثلا مراهق وعنيد وزي كده وأخوية مثلا ما في مشكلة بيجي يقول له تراك في تصرفاتك ترا هذا كده وهذا كده وهذا كده ما أجني أجبنا بس خلصت عليه هل هالشيء ذا يبدأ يعاندني دائما المراهق عندها مبدأ خالف تعرف يعني. وأحسنتهم وهذه هي المشاكل لذلك سبحان الله يعني يتعبك أحيانا في التعامل من هذه النواحي احيانا أنت تقول يا ابني ترى أنا ما بيني وبينك عداوة أنا لما أقولك ما تمشي مع فلان ولا لا تتأخر عن ساعة عشر ولا 11 في الليل ولا مثلا لا تسوق السيارة في الوقت الفلاني ولا لا تذهب إلى الحي الفلاني أنا ما بيني وبينك عداوة لكني أعلم أن هذه الأماكن موبوءة احيانا بأشياء معينة إيش اللي يدعلي شباب الابن لا يستجيب لذلك؟ يقول إلا بنشي مع فلان إلا بروح الحي الفلاني الآن, الان في المرحله هذه هو قاعد يحس نفسه انه هو مسؤول عن نفسه مم. فلا تفرض علي فرضيات لكن صدقني طيب وانتظر احمد ينتظر ولا السجن لا, و... لا لا ما توصل المرحله هذه مم. ولكن على قولت فيصل صدق والله متى ما حسست انه هو رجل معتمد على نفسه هو وقتها بيحس انه الان في مرحله انا ما مو لازم افشل ابوي انا صدق مم. معتمد على نفسي وابوي ما شاء الله واضع ثقته فيني بشكل كامل فلازم اني ابيض وجهه انه لا ترى يجرب يعني ما انت تقول ليش بعد الساعة طانعش هل تطلع هو يقول ليه ابوي يعني ليه ابوي يمنعني اكيد فيه سبب ممكن فيه شيء حلو يمكن هو يبي يعرف وش السال <تصفيق> فأنت... المتكلة يا اخي هالتجربة اذا كانت مرة تمشيها له مرتين اذا كان كل يوم قاعد يجرب نفس الشيء اذا كان تمنعه من اخلاقيات معينة مثلا مصاحب الاشخاص معينين او تدخين أو... او غير ذلك ثم تجد ان الولد يبدأ يرجع لها احيانا هالنفس <تصفيق> انت تقول لما إن بعد الساعة طانعشرة اولا ساعة يا اخي في شيء مقارنه بالمجتمع اللي حاله كله كاملين وانت من حالك اللي فارض القانون هذا فقل ليش ابوي فاضل القانون هذا يجي الساعة عشر مع ان يا عمي أصدقائي اخويا كلهم يرجعوا بيتهم على الساعه يعني هنا يحس فيه فرق وفيه في تناقض فلازم أنا اعاند الوالد والاهل عشان ما خلاص تمرض على القوانين بالنسبه لدول احساسهم ان خاصه هذه رايده من الانسان هذا ما يجي الساعة عشر فانا اعودهم على ما انا ادي بدال ما هم يعودون هم اللي أنا ما هم. طيب السؤال الآن أنت في وجهة نظرك أنت لو عندك ابن عمره 16 17 18 ثمنتاشر سنة في الحدود هذه بالسنوية مثلا وفعلا لا يعود إلى البيت إلا الساعة واحدة ولا ثنتين أنت يا ناصر هل ستسمح له ولا بتقول يا ولدي إذا أنت ترجع الساعة ثنتين أجل إيش خليت لي أنا أنا متى يا ولدي إذا إذا إذا أنت ترجع هالوقت هذا وحنا ما ندري وينك ولا تكذب وتقول أنا كان مكان فلاني وأنت من مكان يعني ماذا تركت لمن هو أكبر منك؟ هل تهل ترضى أنت لابنك إنه يرجع مثل هذا الوقت؟ والله على حسب الأمور على حسب. شو كن اللي معه؟ وين تواجد فيه؟ يعني مو لازم إني يع... مثلا أسأل وينك فيه منقول والله في الملحق أو في البيت فلان أو إنه طالع والله فلان فلان يعني أشوف وين وجهتهم فيه حتى لو إنه مو خا عودة إنه شيء ما كذب علي. أي. يعني لو لو هو راح مكان غلط وصح مو راح يقوم ليش تروح ليش ليش ليش, ليش لا ترجع غيره ما أدري ما أدري ده ما خلاك مش كويس مش <تصفيق> شد عقلكه فيه ماكرا فظا فظا يعني في أعطيه أشياء بديلة ما خلاص يكون فيه بيننا مبدأ الافتتاحية والصراحة اللي بيننا فايش فشو مو موقع بالتهديد إذا كان هو وضعه في السليم موقع كويس ما يسعله لا يجلس ولا الفجر هو شوف ناصر أنا أكون معك صريح يعني أنا حسب ما أحفظ من كلام الآباء يعني إذا كان أنت وثقت في الولد وأنه والله الولد ما تغيرت أخلاقه هذا هو حريص على الصلاة ما في ريح الدخان مثلا ما عندهم ضربات معنا هذا هو لو يجي للفجر ما عندي مشكلة لكن المشكلة إذا كان ولد أنت أخلاقيا تتخوفك الأب عنده تجارب ضاربات مع ناس فرضا عنده التدخين هذا كل مرة يجيك يريح الدخان الأشخاص اللي هو يمشي معهم غير حريصين على الصلاة غير حريصين على... آباؤهم مهملينهم نفس الأشخاص اللي معه فالمشكلة لما تجتمع هذه الأشياء تجد أن الأب لا يرتاح يا اخي انا ما جبت ولدي حتى أرميه صح. للناس برضو انا ولدي هذا وأمل فيه في الحياة وأمل أشياء هذه لا بد أن يشعر بها يعني الابن المراهق والأبي يعني ما يحرص على الأشياء إلا لمصلحته والأبو ما بينه وبين عداوه لذلك سبحان الله يقولون أن 70% عموما من العلاقة مع المراهق يغلب عليها التوتر والصدام والسلوكيات المزعجة 70% ليس لأن الآباء يخطئون في التعامل لا لأن المراهق نفسه ما هو راضي ينضبط بالضوابط التي يريدها أبوه بس فيش حدس العقل ما يعقل طيب حدس العقل ما يعقل ها هي لا تجيمي بالضوابط و أمور حازمة كنا في عسكرية ياتي جل قماده لا داش تسوي كذا لا تسوي كذا يعني ما ليش أنت تقولي تسوي كذا أنا خاص مراهق أو إني فوجة نظر إني أنا إنسان طيب رجال ما امش على رأيك امش على رأيي انا وعلى كيفي انا ايه بس وين اعتبار الاب إيه بس ان هنا في مرحلة يسمونها اضطراب اضطراب بسلوك اضطراب شخصية كلها كاملة فانت صابت تعامل معها يعني تعامل معها في شخص بين مريض نفسي وما بين الع... العجيب يا اخي ان على على ذكر الاضطراب اذا نظرت في حال الصحابه ما كان عندهم الحركات هذه كلها ما في, في مغر... ما, في... كانوا... ما, في... ما في مغريات لا في مغر... كان عندهم مغريات موج كان في خمر لا ما عذره عز... الرجل اللي كان اسمه عبد الله وكان يدا حمار جيبه وجود مرارا وحشرب خمر ما عذر رضي الله عن جاءوا ورجم لانه في حاج... زاني الشاب حاج... يقول اذن لي بس لو ما كان يقدر اذنك كان يقول اذن لي رح... يطلب موجود مغريات على حسب حالهم اللي هم موجودين لا. فيه بس مغرياتهم فيها ضوامط خاصة خاصه لما تشوف مراهقين الان يا يعني مثلا الأب عنده ابن في هذا السن ويشوف ابناء غيره حبيبين ولطيفين وخيرين وحريصين ومتفوقين في دراستهم ويجيك الولد لا عنده تدخين ولا عنده خربطة يبدأ الأب يقول يا أخي أنا ليش ولدي ليس مثل هؤلاء أنا وفرت لسيارة مثل ما ذاك وفرت سيارة أنا أعطيه فلوس مثل ما ذاك فلوس بل يمكن هذاك أبوه ما أعطاه فلوس ولا سيارة وأنا قاعد أعطيه ايش اللي خربك يا ولدي فيه التكيّبة الشخص رسم له وليش ما نضبط السيكولوجية حقتها؟ الولد أضبط أموره هذه. كانت <تصفيق> شكل مراهق كانت. <تصفيق> الله ينبوه عليه كان. <تصفيق> الله ينبوهك والله ينشايك. <تصفيق> توصل مرحلة أحيانا بعض الأباء صدق يوصلون مرحلة يقول أنا خلاص جست. وهي سبحان الله ترى توافق من رب العالمين. يعني أحيانا فيه أباء تلاقيهم أبا ما شاء الله صالحين تلاقي ولا دعكث أو العكس أحيانا. الحين توصل مرحلة تقول والله هذا توفيق من رب العالمين والله هو صدق بس برضو الواحد لا يعني لا يقفل على نفسه الباب إحنا لما نقول لما نعلقها بتوفيق من الله هو الله اللي يصلحها واللي خ والله الله يضلها أو يهدي هذا عند الله معناها أنا ما أبذل شيء على العكس نحن مأمرون هاي في صدق عندك الشيخ برضو موضوع الجانب الطرف في المدرسة إحنا الجانب وهذا لابد إن ننظر نظرة كبيرة مم. لأن إذا كان أخ الأخوية اللي في المدرسة ناسي مثلًا عندهم دخان أو زي كذا وبحكم النفسية المراها أثر بالشخص اللي قريب من عمره فأكيد راح يكون هناك انحراف يعني لو بس أعطيتها أنا يعني بيني وبينه بمبدأ الثقة والصدق و... أنا ذكرت قبل شي مشكلة آه. التأخير أعطيه بس شوي مجال ل... يكون صدق وهذه وتقع. قضية شوفه لما تشعر أنت إنك يعني أن الولد اللي أمامك هو في صراع ما بين القيم التي نشأ عليها قيم لا تكذب لا تسرق لا تفعل كذا تت... قيم نشأ عليها وما بين مغريات أمامه هنا يبدا الولد عاد حسب قوه القيم اللي كانت عنده ويبدا احيانا صراع الاجيال ما بينه وبين والديه خاصه اذا كان الاب احيانا ما يعيش يعني المرحله التي يعيشها ولد كبير ويفهم يكون خاصه لما يكون الفرق كبير جدا بينه مثلا 30 40 سنه غير لما يكون الأب شاب وفاهم الحركات حقت الولد يا ولدي أنت مثلا تحب تشوف أشياء خليعة في الانترنت صراحة نفس الشيء نحبها نحن أنا زلمة أنت ولدي تحب غازل واحنا برضو نفس الشيء شباب مثلك أنت تحب تفعل كذا احنا نفت نفت نفعل نفس الشيء فلما يصير الأب فاهم هذا يعني بلا شك أنه يعني يكون حل المشكلة أسهل عليه طبعا ليس شرطا أيضا أن المراهق يكون خربان لا ممكن في أنو أنواع من المراهقين وأنا أقول هالكلام حتى ليس كل خطأ يفعله الولد في هذا السن يبدا الاب يقول مراهق خلوه يخرب مراهق خلوه يدشر لا حتى لو بهالسن أنت مطالب انك تأمره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم وليش عليها وليش العشر ما قال وضربهم عليها العشر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله عشر يعنيها هو قريب من مراهقة اسكر عنهم لا إلا أضربه أدبه وخلية الرجال بقي ما يحكي كلام كثير عندي مشاكل مراهقة كثيرة من يعني عندي تسع مشاكل لا بد عندي ايضا بعض الاحصائيات وبعض الدراسات الاجنبية حول هذا الموضوع لكن اشكركم تخدت الوقت كل اليوم, اليوم صرتوا وانتوا والشيخ مو <تصفيق> براهقين <انت> والله, <تصفيق> والله انكم مش خمت مراهقين بعد الحلقة جبنا ناس تانين اكبر منكم اعقل منكم ايوة احبا الكرام اشكر لكم هذا ال ال التواصل واصل الله ان نكون اوصلنا يعني فكرة احنا مشكلتنا اليوم أثرنا المشكلة ولا ذكرنا الحل ولا لا؟ لا. لا. أشغلوني عن ذكر الحل الشباب. لكن إن شاء الله لنا جزء آخر مراهة أثنين بإذن الله تعالى نتحدث عن بعض الحلول فيها أشكر لكم إنصاتكم ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أين واجعلنا المتقين إماما إلى اللقاء آخر إن شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هدانا ثانرون. مستمسكون بديننا لفضل ربي ظاهرون إن